بسم الله الرحمن الرحيم الحق أشهر معلوما فَمَنْ فَرَوَّ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُشُّلْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تفعل وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقوني فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُّقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْرَضَ هُوَ مِنْ <أولون> خَيْرِ يَعْلَمُ اللَّهُ وَتَسَوَّتْ فَإِنَّ فَ تقول يا أول الألباب ليس ربكم فإذا İzlediğiniz وَالْكُرُهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ قَبْلِي Sana fiydu min hayr شد الذكرى فمن الناس من يقول ربنا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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسب والله سريع الحساب صدق الله العظيم